إ ن م ا ا ل ح ي ا ة من الله له طرائق سنذكر بعضا منها ي س ت ح ي المؤمن أ ن ي أ ك ل وذو عينين ينظر إ ل ي ه ولا يطعمه منه شيئا ي س ت ح ي المؤمن أ ن يكون تحته من لا يجده عليه ناصرا إ ل ا الله ثم يظلمه ما معنى لا يجد عليه ناصرا غير الله. رجل لديه مثلا عامل منقطع غريب ربما وضعه المالي أو ل ل ن ظ ا م لا يساعده على أ ن ي أ خ ذ حقه فهو لا يملك نصيرا إ ل ا الله ربما لا يجيد ا ل ع ر ب ي ة حتى يستنجد بزيد أ و ب ع م ر فهذا من يعرف الله حقا ي س ت ح ي من الله أ ن يظلمه ل أ ن ه يعلم أ ن هذا ليس له نصير إ ل ا الله فلا تجعل نفسك دون أ ن تشعر كمن يعاند من كمن يعاند ربه و لو أ ن أ ح د ن ا صنع بكل أ ح د يقف بين يديه ما يحب أ ن يصنع به ربه إ ذ ا وقف بين يديه سلم وهذا من جنس الحياء من الله ومنه لا ي أ ت ي عاقل كما نسمع و ع ف ى الله عنه وعن المسلمين من يؤذي زوجته أ م ا م أ ب ن ا ئ ه ا أ و يهينها أ م ا م بناتها ل أ ن ا ل أ ص ل أ ن ه ا تكون ع ظ ي م ة ج ل ي ل ة في عين أ ب ن ا ئ ه ا وبناتها فليس من الحياء مع الله أ ن تهينها أ م ا م أ ب ن ا ئ ه ا و بناتها لما أ ت ا ك الله من سلطان عليها لكنك و لو قدر أ ن تؤدبها ي أ د ب ه ا ب م ن أ ن عن أ ب ن ا ئ ه ا و بناتها و كذلك المعلم لا ي أ ت ي لطالب ل أ ن أ ب ا ه ليس ذا ش ع ن لا أ م ي ر ا و لا وزيرا و لا مسؤولا و لا ذا مال ف ت أ خ ذ في إ ه ا ن ت ه أ م ا م من امام اقرانه إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعلم ه ان, أن تؤدبه ف أ د ب ه على خلوه لا على جلوه حتى تكون حييا من الله ما, ما عند الله يشترى ب ا ل إ ح س ا ن إ ل ى خلقه يشترى ب ا ل إ ح س ا ن إ ل ى خلقه الله يقول فسقى لهما ثم تولى إ ل ى الظل فقال رب إ ن ي لما أ ن ز ل ت إ ل ي من خير فقير الذي يريد ما عند الله عندما يحسن إ ل ى زيد أ و ع م ر لا يرقب أ ب د ا أ ن ي أ ت ي ه من زيد و ع م ر ما يكافئه لكنه يرتقبها ممن من الله ويضعها ا ل إ ن س ا ن ليوم يلقى الله جل وعلا فيه هو أ ح و ج ما يكون لهذا ا ل ش أ ن أ ح و ج ما يكون لهذا ا ل أ م ر وهذا ي ب د أ منذ أ ن يخلو ا ل إ ن س ا ن بعمله في قبره جعل الله قبري وقبوركم لنا نورا إ ن ربي لسميع الدعاء